وقالوا قلوبنا في أ ك ن ة مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فاعمل اننا عاملون قل إنما م ث ل ك م ي و ح ى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه إله ك م واحد ا ف س ت ق ي م و ا إ ل ي ي ه واستغفروه و ل ل ل م ش ر ك ي ن ا ل ذ ي ن ل ا يؤثون ا ل ز ك ا ة و ه م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 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء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 م و ح و ع ه ذ ل ك تقدير ا ل ع ز ي ز ا ل ع ل ي م فإن أ ع ر ض و ا ف ق ل أنذرتكم ص ا ع ق ة م ث ل ص ا ع ق ة ع اسماء و د إذ ج ت ه م الله ر س من بين ي ي أ د م ومن خلفهم ل أ ا ت ع ب د و ن إلا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل م ل ا ئ ك ة فانا بما أ ر س ل ت م به كافرون فأما عاد ف ا س ت ك ب ر و ا في ا ل أ ر بغير ض الحق وقالوا م ن أشد م ن ا قوة أ و ل م ي ر و ا ا أن ل ل ه ا ل ذ ي خلقهم ه و أشد م ن ه م قوة و ك ا ن و ا ب آ ي ا ت ن ا ي ج ح د و ن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 خلق كل شيء وهو خلقكم أ و ل مره واليه ترجعون وما كنتم ت س ت ث ر و ن أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جلودكم ولكن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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أ س و ا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار ا لهم ن ا ر ل فيها دار الخلق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 و ه م لا ي س أ م و ن ومن آ ي ا ت ه أنك ترى ا ل أ ر ض ن ا ش ع ة فإذا أ ن ز ل ن ا ع ل ي ه ا ا ل م ا ء تزت وربت ز فإذا أ ن ل ن ا ع ل ي ه ا ا ل م ا ء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 افمن َ يلقى َُْ في ِ النار َِّ خير ٌَْ أ َ م ْ ن ي َ أ ْ ت ِ ي آ م ِ ن ا يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ ي َ ع ْ م َ ل ُ و ا ما َ شئتم ُْْ إ ِ ن َّ ه ُ بما َِ تعملون َََُْ بصير ٌَِ إ ِ ن َّ الذين ََِّ كفروا َ بالذكر ِِِّْ لما ََّ جاءهم ََُْ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 م ظ ن و ا م ا ل ه م م ن محيط ل ا يسأم ا ل إ ن س ا ن من د ع ا ا ء ل خ ي ر و إ م الاسلاميه ش ر ف ي قنوط و ئ ن ن أ ذ ق ه ر ح ة منا من بعد ض